اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زرهم يأمون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 قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ زُلِّيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بالحق.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 تِهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ لا يؤمنون به وقد خلت ثنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما ثكرت امل صارنا بل نحن قوم مسحورون بلغنا الى قول لا اله الا في هذه الصوره العظيمه سوره الحجر قول إلى قوله الى قوله تعالىذرهم ياكلوا وتمتعوا ويلهيم الامل فسوف يعلمون وقلنا قبلها هنا هناذرهم ياكلوا وتمتعوا هذا من باب التهديد ذرهم ياكلوا ليستادي على الاختيار وليستادي على الاباحه بحال من الأحوال. هذا أصله كما قال الله للفعلاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فهذا خرج مخرج التهديد التهديد الأكيد والوعيد الشديد يعني يعني هنا تمتعوا بزينة الدنيا وبهرج الدنيا وانشغلوا بها عن الآخرة وعندما تأتوننا سترون ما لا تتوقعون إما, إما, الـ الـ إما النار والعذاب والتوقير والتقريع والتوبيخ وشدة الإيلام قال ذرهم مهدداً ذرهم يأكلوا وتمتعوا وهذا فيها فيها دلالة وضحة جداً على أن كثيرا من الناس يهتمون جدا بالطعام والشراب والملبس والمسكن وكلها على مسألة الشهوات في هذا البهوية سبيل إلى الشهوات ولذلك ترى بأن الله في يبين لنا أن هذه الدنيا لا تسوي شيئاً الدنيا لا تسوي عند الله شيئاً والذين والذين قد اثروا الدنيا على الاخره مغبونون وقد قال الله تبارك وتعالى ان من كانت هذه همه الطعام والشراب والملبس والشهوه كان كالانعام ولذلك قال الله تبارك وتعالى ياكلون كما تأكل الانعام والنار مسوى لهم ياكلون كما تاكل الانعام والنار مسوى وقد قال الله تبارك وتعالى عن الكافرين الذين كفروا برب العالمين قال قال الله تعالى إنهم إلا كالانعام بل هم اضل سبيلا انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ذلك قال تعالى ذرهم ذرهم ياكلوا ويتمتعوا بملهيات الدنيا بالمال وبالنساء وبالطعام والشراب والماء والزينات زينات الحياه الدنيا ثم بعد ذلك الرجوع الى الله تعالى لذلك قال ويلهيهم الامل فهم في هذه الأبواب يتمسكون بالأمل خيوط الوهم الذي يعني يوسوس به الشيطان فقال فسوف يعلمون هذا تهديد آخر هذا تهديد آخر ففي الآية تهديدان التهديد الأول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهموا الأمل فسوف يعلمون وقلنا هذا تهديد تمتعوا بالدنيا ببهرج الدنيا بزهرة الدنيا بما فيها وإنكم راجعون ولذلك أنت ترى عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان يمر على القصور المنيفة يستدير ويدير وجهه ويقرأ قول الله للفعل لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم ظهرات الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وكان هذا بالأهل فيقيمها لتصلي فيقول قومي فصلي ظرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون السؤال هنا المطروح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 ولذلك زينت لهم حتى إذا فرحوا بأنهم يعني ملكوها أتاهم الله بغتة دون, دون أن يشعروا أن غيرهم يأكلوا يتمتعوا ويلهيهم الأمل وهذا وصف المفارق ووصف أهل الإيمان أهل الإيمان لا يلهيهم الأمل فإنهم يأكلون ويتمتعون ويشكرون لله جل في علاه ويعلمون أن ما لهم في الآخرة أعظم مما في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الحلل السيراء الحلل التي كانت من حرير وتعجب لها المؤمنون والصحابه الكرام قال لهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم اتتعجبون من هذا لمن سعد سعد بن معاذ سعد في الدنيا في الجنه بالدنيا وما فيها بالدنيا وما فيها لذلك هم لا يلهيهم الامل يلهي الامل أهل الكفر هم الذين خطط لهم خطط الامل الشيطان ووصف ووصوا سلام فتبعوه وكانوا جندا لذلك قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد سوف يعلمون حين المثول بين يد الله جل في علاه سوف يعلمون حين يرون النار ويندمون حين لا مندم قد قال الله جل في علاه ولو ترى إذ, إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل باد لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه أنهم لكاذبون هنا في قول ربنا جل في علا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهموا الأمل فسوف يعلمون, سوف يعلمون ما أعد الله جل في علا عقاباً للكافرين كما بيّن الله جل في علا عن النار التي خلقها وأعدها لأهل الكفر والشرك والعصيان قال خالدين فيها أبداً وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن درس الكافر كتاب الأحد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 وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم هذه الايه عظيمه جدا نستخلص منها مساله من الاهميه بمكان قال الله تعالى وما قال الله تعالى وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم يعني ظاهر الايه أن كل قريه اهلكها الله جل وعلا وانزل عليها العذاب لا يؤخر العذاب ولا يقدمه لها أجل معلوم ينزل فيه العذاب كما حدث كما قال الله تعالى شيخو قال ألي اليس الصبح بقريب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 سبحانه الله طيب هذه ممتازة بالوليد ماذا هي؟ ممتازة يا عائشة هو الحق في هذا الباب هو مسألة, مسألة إقامة الحجة ليس العذر بالجهل وهي إقامة الحجة نعم سلفي أتى بها بفضلها موفق ومسدد ممتازة سلفي نعم هو الإجابات السابقة إجابات كلها صحيحة لكن الصحة في هذا الباب بأن, بأن مسألة إقامة الحجة بأنه لا إهلاك إلا بعد إقامة الحجة قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم والكتاب المعلوم هو كتاب فيه إقامة الحج على الجميع ولأن الله هذا الفعل لا يعذب إلا بعد بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة قال الله تعالى كما قال أبو هذا تصريحا في الـ في الـ في اول قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما معذبين حتى نبعث رسولا فالكتاب المعلوم كتاب معلوم في اقامه الحج عليهم وكتاب معلوم يعني اجل ايضا اجل معلوم والاجل المعلوم لا ينافي الكتاب المعلوم لما لأن الاجل المعلوم مسطور في الكتاب المعلوم ولان بالكتاب اقامه الحجه ولان بالكتاب إقامة الحج لذلك قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم وإذن ما أهلك الله كما قال الله على مكان الله آ آ آ آ كما بيل الله في غير المموضوع من الكتاب وما كان يهلك, يهلك, يهلك قوما إلا بعد أن يبين لهم ما, ما يتقود ولأن الله جل في علا لا يهلك الظالمين حتى حتى يظهر لهم حتى يظهر لهم الظلم الذي وقع فيه ويقيم الله عليهم الحجة حتى إذا أتوا من القيامة فلا حجة تلاهم بحال من الأحوال قال وما أهلكنا من قرية إلا لا كتاب معلوم اغرق فرعون وجنوده بعد إقامة الحجة عليهم اغرق قوم لوط بعد إقامة الحجة عليهم أغرق قومعات وثموط بعد إقامة الحجة عليهم فإن الله جلاله فعلا لا يعذب أحدا قط إلا بعد إقامة الحجة وزالة شبهة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستخر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أن الله جل فعله وقت للعذاب وقتا لا تأخير ولا تقديم لا تأخير عنه ولا تقديم وأن الله جل فعله إذ, إذ خلق الخلق وخلق القمر القلم فأمره وقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة قال اكتب ما هو كائن الى الى يوم القيامة فCrowdب الاجل وكتب وقسم الأرزاق سبحانه عجلاله وما كان ليهرق قوما إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون ويقيم عليهم الحج ويجعل لهم أجلا يصلون إليه هذا ينزل تحته القرآن وينزل تحته السنة فالسنة ذكر كما أن القرآن ذكر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه وقال الله جل في علاء وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فالوحي ذكر والذكر الكتاب والسنة قال قالوا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون فهنا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون تجني وسوء أدب وأيضا فيه التعدي على جناب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عقبهم الله أيما عقاب وإن الله جل فعلا يعني كفرهم زيادة على كفرهم باستهزائهم برسوله صلى الله عليه وسلم لذلك الجميع الذي الذين قالوا بذلك يعني قد قتلوا في بدل وفي قول الله للفعلاء وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر قال مقاتل نزلت في عبد الله بن أمية والنضر بن الحارس ونوفر بن خليد بن خويلد والوليد بن مغيرة وقال ابن عباس الذكر هنا معناه القرآن قلت هو القرآن وتنزل تحته السنة وقالوا ذلك استهزاء وهم لو كانوا يؤمنون بأنه حقا نزل عليه القرآن لآمنوا, لآمنوا به لآمنوا به ولذلك أجابهم الله جلال فعلا عندما قال لنبيه وهذا دفاعا عن عرض نبي لتعلم بأن الله يدافع عن أعراض أوليائه لا يقال بأن الأنبياء فقط بل الأنبياء والأصفياء والأولياء من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب تصدى الله جلال فعلا للدفاع عن جناب نبينا عن عرض نبينا عندما قال الله جلال فعلا مدحن إياه وما أنت بنعمة ربك بمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك إنك لمجنون وتصدى الله للفعل للرد عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا لما تأتينا الملائكة إن كنت من الصادقين يعني تأتي الملائكة فتتنزل من السماء فتخبرنا ونحن نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا على أنهم يقولون بأنك صادق بأن الله أنزل لك هذا الكتاب قالوا في قولهم لو ما تأتين ولو لا لغتاني والمعنى هل لا أتيتنا بالملائكة هل لا إخواننا الشمين دائما يتكلمون بها هل لا أتيتنا بالملائكة فقال قال لو ما تأتين بالملائكة ان كنت من الصادقين وكما قال الشاعر لو ما الحياء ولوما الدين عبتكما ببعض ما فيكما لا بالكل يعني إذ عبتما عواري قال, قال المفسرون في قول الله ما ننزل الملائكة لما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة أنهم قالوا ذلك أيضا قالوا ذلك تكبرا وتجبرا وقالوا ذلك عصيانا ولم ولم يكن في قلوبهم أنهم أزعموا الإيمان والإقرار والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك تعجيزا كما طلبوا منه أن على جبل الصفا ذهبا وكما قالوا, يعني قالوا له نريد أن نرى الله جهرة كما قال الله وصفا التعنت والتكبر والغطرصة التي كانوا فيها ولقد في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورة وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر نهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا فكان السؤال تعنتا وكان السؤال من ذلك ما هو إلا إلا تكبرا وتغدرصا وما أرادوا إيمانا بحال ولو أرادوها ورب العزة لانزل الله لهم ليؤمنوا لأن الله جل في قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى لكنهم ما أرادوا إلا الروغان ما أرادوا إلا الزواغان كما قال ربنا الرحمن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نعم ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين هم كانوا يؤمنون بالملائكة هل هذا ركن الإيمان قد أتوا به؟ لا ما أتوا به كانوا يؤمنون بالملائكة وكانوا ينسبونها بناتاً لله جل في علاء كفروا والله كفروا بهذا وهذا موقف كفر آخر يزداد على كفرين فيزدادون عذابا فوق العذاب كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله سبحانه جل, جل في علاء ولذلك يقول الله على وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسوداً وهو كظيم يعني إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجوه مسودا وهو, وهو كظيم قال لما تأتين الملائكة إن كنت من الصادقين قال الله رد شوف يتولى الله الرد عليهم هم يزعمون ويتغطرسون ويتكبرون بمطالبهم والله يتصدى لردهم للجواب عليهم فقال الله جل فعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين ما ننزل, ما ننزل الملائكة قرأ ابن كثير و نافع و وابن عامر ما تنزل الملائكه ما تنزل الملائكه والملائكه هنا ما تنزل الملائكه لكن هنا في قراءه حفص ما ننزل نحن ما ننزل الملائكه وما تنزل الملائكه لما كان الفعل مضاف للالم وهم لا ينزلون الا بأمر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل لما, لما لا تأتينا تزيد تزيد في الاتيان يعني فقال فانزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك فقراها قرأها ابن كثير و نافع كما قلت ابو عامر بن عامر قرأ ما تنزل الملائكه بالرفع لكن قراءه حفص قال وما ننزل نحن ما ننزل الملائكه إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين في إلا بالحق اختلف المفسرون فيها ما معنى ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالحق يعني بالعذاب عليهم بعد, بعد بلوغ الأجل وأن الله على قال قولا فصلا في كتابي ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم إذا جاء الكتاب إذا جاء الأجل نزل العذاب وهذا هو الحق فتتنزل الملائكة بالعذاب كما تنزلت على قوم لوط وحملهم جبريل عليه السلام وقالبهم وأيضا طمس عيونهم فكان قد حان الأجل عندما قالوا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب هذا قول الأول وهذا قول الحسن والقول الثاني ما ننزل الملائكة إلا بالحق يعني بالرسالة فالرسالة هي الحق بالكتابة أو بالسنة فالرسالة هي الحق بإقامة الحج على الناس ودعوى الناس إلى قضية الكلن الكبرى إلى توحيد الله يجل في أولاه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى بينا وهذا القول تلميذ بن عباس مجاهد وله وجهة وقوة وسأبين أن هذه الأقوال لا تختلف لا يختلف بعضها عن بعض والقول الثالث لا ننزل الملائكة إلا بالحق إلا بقبض الأرواح وهذا يشهد له آية في القرآن ما هي؟ لهذا القول يشهد له آية في القرآن أسهل عليكم تجدونها في الأنعام ممتاز بريكت بريكت نعم قال الله تعالى ولو هم قالوا عندما قالوا جعلناه ملكا لجعلناه رجلنا لبسنا عليهم ما يلبسون قال الله جل في ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر هم لا ينضرون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر والمعنى أنهم يقبضون, أنهم يقبضون كما قال الله جل في في سورة الفرقان أيضا في سورة الفرقان ظهر أيضا كفرهم عندما قالوا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا لا أنزل علينا الملائكة أو نارا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عطوا كبيرا يوم أرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فلعلناه هباء منثورا فيكون القول هنا وهي في القول الثالث أن الملائكة تنزل بالحق وهو قبض أرواح الناس وهذا قال ابن السائب وأيضا هناك تفسير رابع أنه ما ننزل الملائكة إلا بالحق يعني إلا بالقرآن وهذا مناسب للقول الثاني وهي وهي الرسالة والحق أنه لا خلاف بين التفسيرات الأربع لا خلاف بين الأقوال الأربع فكلها متفقة فإن الملائكة تنزل تنزل بالوحي وتنزل بإقامة الحجة وتنزل بالرسالة وتنزل أيضا بالعذاب كما نزلت بالعذاب على الأمم السابقة الذين كفروا وطغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا فأذل الله الملائكة بالعذاب بالجميع وأيضا تنزل الملائكة لقبض الأرواح, الأرواح وتنزل الملائكة أيضا كما قلنا بالبينة بالكتاب أو بما أنزل الله جل في علامنا آيات القاهرات الباهيرات التي على مثلها يؤمن الناس قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين لأنهم لما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين كانت الإجابة عديبة ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين كيف نفهم سياق الآية هنا فيها لفتة عظيمة جدا لأنهم لما كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وتصدر الله جلالك علىه وسدر الباب بالجواب حينما قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق ماذا تستفيدون من هذا الباب ماذا تستفيدون من, من أن الله عليه الذي تولى الجواب نعم قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق الله علىه تولى الجواب عليهم فقال ما ننزل الملائكة هذه فيها أمران الأمر الأول بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول وما هو إلا مبلغ عن الله جل في علاه، لا يملك من أمره شيئا. لا يملك من تقديم أو تأخير، لا يملك نفعاً ولا ضراً، لا لنفسه ولا, ولا لغيره، ممتاز ممتاز أسعيد، ممتاز مع التخلف والتقاعص والتلاعب وعدم الحرص على الدروس، لكن إجابة سديدة جدا لا فضة فوق، نعم، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، وأن الله جل في علاه هو الذي هو الذي يأمره والذي يوحي وهذا أيضا فيها مصداقا لما طلبه هذا الكلام فيه مصداق لما طلبه كأن الله تعالى والذي تولى الجواب وقال هو لا يملك من أمره شيء وهو ما هو إلا منفذا لما نأمره مبلغا عن ما نريد أن نبلغكم إياه فقال الله جل لو علا عندما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة كنت من الصادقين قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا إلا بالحق وما كانوا إذن, إذن منظرين والأمر الثاني المهم جدا وهو أن, أ أ أ أن العبادة لابد أن يكونوا عبادا لله لا يتبعون الهوى ولا التشاهي والمسألة هنا يستخلص منها ويستقى منها أن أصل العبودية تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه ينزل وقت شاء بما شاء يأمر بما شاء يفعل ما يشاء سبحانه ودل في اولاد وما نحن الا عبيد ما علينا إلا ان نقول سمعنا وأطعنا نتمثل في قول نبينا وأبي نبينا عندما قال له اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمين تمام الانقياد وتمام الاستسلام قد بلغ عنك ولم اقبل العذر بلغ عنه هو بل يعني ما سكت اعتذر لك في اول الكلام وما قبلت العذر الغرض المقصود هنا الله جل في علاء تولى الجواب لأمرين بيانتهما على النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك من أمره شيئا وأنه حقا كما قال لكم بأنه الصادق المصدوق وأنه يتحرك بوحي والأمر الثاني كما قلنا هو تعليم الناس على أنهم عباد لله جل في علاء ومسألة الإيمان أو التعبد لا تكون, لا تكون تشهيا ولا ولا لمطلب الهوى الذي يتحرك في خلجات الناس بل عليهم أن يسمعوا ويطيعوا كما قال الزهري من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاع لذلك تصدى بالجواب وقال ما ننزل من إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين لا لو كان بالعذاب لا ينظرون فالعذاب يعم ولا يترك أحدا قال الله دل فعله وصف لنا عندما نزل العذاب على الأرض ونوح يخاطب ابنه ويقول يا ابني أركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصمة من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وكما قالت عائشة عندما قال يخسفوا بالجيش قال أليس فيهم أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فإذا جاء أمر الله فلا مرد لأمر الله جل فيه علاه قال وما نزل الملائكة إلى بالحق وما كانوا منظرين وإذا نزلوا أيضاً بقبض الأرواح فلا, فلا إنظار بحال من الأحوال ففي في التوي والحين الذي أمر الله به تقبض الأرواح وأما بالنسبة للرسالة ما ننزل الملائكة إلى بالحق وما كانوا إذا منظرين يعني بالرسالة وإقامة الحجة وبعد إقامة الحجة لا ينظر بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة لا ينظرون قال إنا نحن نزل قال وما ننزل المائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون وهذه عدة من الله لنا في علاه في الرد على هؤلاء الأوباش الذين رونا بتبديل القرآن أو تحريف القرآن كالرافض الخبثاء وهذه مسألة يطول شرحها سنأتي لها إن شاء الله في الدرس القادم لكن وقفت عندها تيمنا بأنها أترية قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له الحافظون وإن نحن الله يتكلم عن نفسه ويتكلم بصيغة الجمع وله ذلك سبحانه جل فعلا لأنها للتعظيم لأنها للتعظيم لا كما قال هؤلاء الكفر بأنكم تقولون وتنكرون ثلاثة أو أكثر من ثلاثة فنقول لهم هنا في قول الله جل في علاء إن نحن للتعظيم والله جل في علاء هو العظيم والعظمة لا تكون إلا لله جل في علاء فالعظمة والكبرياء لله وحده سبحانه جل في علاء قال إن نحن نزلنا الذكرى والذكر يقع على الكتاب والسنة ففيها دلالة على أن السنة تنزيل كما أن القرآن تنزيل وهي واحد ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم لا طبعا هذا خطأ مبين وعقد الإيجار الذي كان له الإيجار لا يصح إلا أن يكون معقتا بوقت معلوم الإيجار المصري المعروف هذا لعديمومة وهو يتوارث هذا, هذا, هذا, هذا مخالف للشر الإيجار الإيجار ليس تمليكا وأيضا لا يتوارث بل الإيجار ينقطع بالموت نعم. التحذير من الانشغال بالأمل التحذير من الانشغال بالأمل. بالأمل وفي حقيقة الأمر أن الانشغال بالأمل هو اتبع للهوى ولذلك يا في الحديث وعندما في ضعفة كلمة الصحيح الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ما قدر الله سيكون <تصفيق> الاستهزاء بالنبي كفر الإيمان بالملائكة ركنه من أركان الإيمان وعد الله بحفظ الكتاب والسنة وعد الله بحفظ الكتاب والسنة وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم كيف أن الله جعله جعل الجهابزة يعيشون من أجل, من أجل حفظ الكتاب وحفظ السنة أنت ترى يعني الرجل الهندي العجمي خمس سنوات سبع سنوات يحفظ القرار عن ظهر قلب ولا يعقل منه شيئا فحفظ الكتاب وحفظ السنه الله علا يغرس لهذه الدم لهذه الامه غرسا يحفظ بهم الكتاب والسنه كما قال المصلوب قال وضعت كذا وكذا احاديث على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأمير يعيش لها الجابده يعيش لها الجابده وسنضرب لذلك امثله كثيره ان شاء الله في الدرس القادم ننتقل إلى صحيح البخاري وفي صحيح البخاري هنا باب كما قلنا قال باب من أفرغ بيميني على شماله في الغسل وذكر الحديث قال حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري ومن استقاط الأسباتر والله الجماعة قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن الياشكري وهو من استقاط قال حدثنا الأعمش والأعمش من, من أساطين المحدثين من التابعين إذا قال أخبارنا حدثنا فعد عليه بالنواجس عن سالم بن عبد الجعت عن كريب عن مولى بن عباس, عن عباس ومر علينا هذه السلسلة مرت علينا وفيها كما قلنا من الفوائد أنها يعني رواية التابعين الثلاثة عن بعض الأعمش عن سالم عن كريب ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وكريب يروي عن ابن عباس وابن عباس يروي عن ميمونة فصحابي عن, عن صحابي وهو من رواية أيضا الأصاغر عن الأكابر قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وسترته هذه زياده الآن زيادة عن الحديث التي مرت ما قالت سترته في هذه الحديث, الحديث زيادة يبين لك دقة نظر الإمام البخاري وكان يستدل بها على باب آخر لكنه أيضا لا, لا نعدم فائدة من الزيادة لأنها ماذا قالت, قالت قالت وسترته قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلاً وسترته فصب على, فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قالت فسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا وهذا الشك من سليمان الأعمش شك بذلك ثم بعد ذلك في الرواية الأخرى جزم قال ثلاثا فكانه شك في اول الرواية ناسيا ثم تذكر فجزم وقال ثلاثا يعني صب على دايه فغسل ثلاثا <تصفيق> ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمض مضى استنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيدها كذا ولم يردها يعني هو ما أرادها وردها ما أرادها وردها هذا الحديث عظيم اولا في التبويب قال باب من أفرغ رميمينه على شماله في الغسل الحق هنا لو دققنا النظر إلى الى التبويب والى الحديث لم نجد المطابقه التامه لم نجد المطابقه التامه يا ترى من وين من وين هنا لا تجد المطابقه التامه هو قال بابه من افرغ بيمينه على شماله في الغسل في الغسل اطلاق اهو الآن او على التعميم لو نظرت للحديث والرويه التي اتى بها لم نجد فيها المطابقه التامه من وين عدم المطابقه قال صب على يديه فغسلهما فغسلا يده كل يمين وشمال ممتاز ممتاز يا سلفي ممتاز جهاد ممتاز سلفي نعم وصحيحا ان نقول بأن بان الدعوه اعم من الدليل الدعوه اعم من الدليل الدعوه هنا اعم من الدليل والمعنى بأنه ادعى في التبويب قال بابه, بابه غسل من في التبويب قال تصريحا قال باب من أفرغ بيميني على, على شماله في الغسل في الغسل في كل الغسل يعني من المبتدأ إلى المنتهى وهذا لم يأتي في, في الحديث إلا عندما غسل فرجه فأفرغ بيميني على شماله ثم غسل فرجه ولم يكن في جميع الغسل لذلك قلنا هنا الدعوة أعام من الدليل وهذا كما قال بعض العلماء في الاستدلال ضعف إذا كانت الدعوة أعام من الدليل فهذا فيه بعض الضعف ولو كانت الدعوة أخص من الدليل أيضا لم ينطبق عليه فلذلك نقول هنا الدعوة أعام من الدليل لكنه كأنه أشار الإمام البخاري بأولا لفت الانتباه إلى ما جاءت الادلة فيه من عمومات الادلة جاءت من غير هذه الطرق وايضا اثبت بما, بما جاء مصرحا به بانه افرغ باميني على شماري وغسل فرجه فكان التنصيص هنا على ما بين وبواب في جزئية انه افرغ بيميني على شماري وغسل فرجه لكنه اعتمد لانه على عمومات هذه طبعا كما قلنا من فقه البخاري وانه يلفت الانتباه حتى حتى يشتهى الطالب العلم وينقضح الذهن فينظر في الطرق الأخرى وإن لم تكن هذه الطرق أو لم تكن هذه الاحاديث هنا اشار اليها يكون قد اخرجها في الصحيح او هي اخرجها في كتب اخرى او هي مخرجة وهو يقول بصحاتها لكن ليست على شرطه كعموم قول عيشة رضي الله عنها وارضها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء في شأنه كل في ترجره وتنعله وفي شأنه كل فهو اشارة الى ذلك وهذه زيادة علم من الامام البخاري هذه زيادة علم من الامام البخاري هو اشارة إلى هذه الروايات التي جاءت على التعميم بأن النبي كان يقدم اليمين في كل شيء الأيمنون الأيمنون ثم أتى بالتصريح أنه أفرغ بيميني على شماله عند عند غسل الفرج هذا بالنسبة لمسألة التبويب وأما في الحديث وأما في الحديث هنا يعني مباحثه كانت قد سبق تكلمنا عنها لكن زيادة في ذلك قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وقلنا خدمة المرأة لزوجها من حسن التباعل وإن لم يكن واجبا لكنه من حسن التباعل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك هو جنتك ونارك وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها قالت وضعت غسلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسترته بثوب أوقات وسترته هذه زيادة وهذه زيادة فيها دلالة على فضيلة الاستطار عند الاختسال فضيلة الاستطار عند الاختسال جاء في السنان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي ستير يحب الحياة والست إذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر إذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر ولذلك أم هاني رضي الله عنها وأرضها قال ادخلت على رسول الله يوم الفتح صلى الله عليه وسلم فكان يغتسل, فكان يغتسل وتستره ابنته فاطمة بثوب ولذلك قال النوع وغيره من المستحب إذا اغتسل المرء أن يغتسل بإزار أو بغير ذلك يعني بثوب وهذا على الاستحباب والكمال وإلا فقد بوب البخاري بابا كاملا بجواز الاختسال عريانا وهذا الذي كان من موسى عليه السلام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كانت بني إسرائيل يغتسلون اورات. ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى عليه السلام رجلا حيا كريما رجلا حيا فذهب فاغتسل وحده لكنه القى ثوبه فاغتسل عريانا لذلك بوب البخاري هذا الباب الغلط المقصود ان قالت وسترته في دلاله على استحباب الستر عند عند رغثال وهذا الاكمل والاعظم قالت وستطرته فصب على يده فغسلها مرة ومرتين وقال سليمان في رواية أخرى بالجزم ثلاثا يعني غسل ثلاثا وإلا فقد صحت الروايات عن ميمون أنه كان يغتسر أنه كان إذا, إذا غسل غسل ثلاثا ثم أفرغ بيهيني على شماري وهذه المطابقة للتبويب قال فغسل فرجه وقد بأن ذلك مرارا في الأبواب السابقة يبقى لنا مسألة, مسألة أخيرة في الحديث وتعالى المضمضة والاستنشاق بينا أيضا أنها على استحباب وليست على الوجوب بأنها أتته بمنديل أو أتته بخلقة فقال بيدها كذا يعني رده وما وما قبله يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله قالت لم يردها وفي رؤية أخرى انه أنها أتت له بالمنديل فقبلها يعني في قصة أخرى في, في, في حال أخرى قبلها فردها وقبلها قد قال بعض العلماء هنا يختلف الأمر على التحسين في الكلي الكل جائز هذه المسألة ان ردها جائز ان قبلها جائز ان ردها جائز وإن قبلها جائز لكن أيهما أعظم أجرا أيهما الذين يقول أقرب للسنة فالشفائية يرون بأن ردها هو السنة يعني عدم قبولها والسنة وأن التنشيف هذا يعني فيه إذهاب لاثر العبادة والأولى ترك أثر العبادة والبعض الآخر يقول بل استعمالها سنة فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والحق في هذا الباب أن المسألة على الأحوال ان كان في الحر والمرء لا يريد أن ينفض عنه الماء وهذه تفيده فله ذلك وإن كان في برد فالتنشيف من أجل خشية البرد وإصابة المرء بشيء يؤلمه فله ذلك فالأمر سيان والمسألة على الأحوال المسألة على الأحوال ولا يقال بأن فيها, أفضل فيها أفضلية بين شيء وآخر فالكل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها تعبد إلا ما لمح فيها الشفعية نوع التعبد ببقاء أثار العبادة فلو قلنا ونزلنا على قولهم فيكون الأعظم هو ان يتركها من باب ترك اثر العبادة كدم كدم الشهيد وغير ذلك من النظائر التي تترك من اجل ان تكون شاهدا للمرء على على عبادته الفوائد المستنبطه من الحديث فضل الستر عند الوسل الوهم قد يدرك النبلاء الأعمش حافظ له حافظة قوية لكن وهم وهم فأراها مرة أو ثم جزم بالثلاثة يقول قال لا أدري أذكر الثلاثة أم لا الثالثة أم لا وهم فيها لكن لما لما, لما تذكر جزم بالثالثة نعم قد يكون دليلا لمن قال بأن المؤلات ليست شرطا وهذه تأخذ من تأخيره غسل القدم نعم أسئلة فضل لا ذكر الحديث موجود افرغ يمينه فغسل فرجه ذكر ذلك الله اي من نعم هل صح ان يقال الله لا صح ان ذلك لا صح ان قال ذلك سبحان الله هذا كلام بسوء ادب مع الله تعالى واحد استطاع ان انظم الله سبحان ربي العظيم على نفس يكون الادب مع الله جل وعلا وهي علاقة, بو... علاقه العبد مع ربه جل ما نتبعه حسن العيشه حسن العيشه سمع وطاعه لبعدها نعم كنتوا هو شرط الله هذا سوء ادب مع الله لا, لا, لا, لا صح لا للعبد ان يكون عبدا عبدا مفيش حاجه اسمها ندي يا اصلم كيف انا فاهم انا بفهمها اقول الآن. هو قال يكون عبدا لله يكون عبدا لله يتعامل ليست المساله على النديه فهو عبد لربه جل, جلّ في علاه شيخنا فاضل امس في النيل الفقه فهمت من شرحكم ان إنه العبد أن ينتوقع بالوضوء ويجدد النية أثناء الوضوء عند الواجبات. عند وسط الواجبات صحيحة ما فهمت. إنه... لا ليس صحيحا إذا عزم النية فلايسي لها أن يجدد إلا إذا عزفت النية عنه. هو الأخ لما بيقول تكديد النية عايز يقول الإخلاص مش عايز يقول النية عزم, النية. اللي عزم القلب. القلب على الفعل. يا اخي كلام العدل تكعنها النديه وتصفوها خلاص انا فهمتها يبقى ترجع بقى اللي بيفهم طلاب الوقت الان بيقف